أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصيرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 إلى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم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 إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الأذبرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَعْفِينَ فِي الْأَرْضِ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 وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيْلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ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 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَئَنَتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 ثم يستغفر الله يجد الله غفورا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف الا من أَمَرَ بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس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 ولا اضلنهم ولا امننهم فلا يبدكن اذان الانعام ولا فلا يبدكن خلق الله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 اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من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 فَأُلَآ إِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتونك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 وَتَرَضُونَ أَن تَنْكِحُهُنَّ وَالْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطَ وَمَا تَفْعَلُ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا فلاجناح عليهما أن يصلحا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأمفس الشح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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرد قيون الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما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 كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى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 آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل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 كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يت...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 مذبذبين بين ذلك ولقد مروا الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يقلل الله فلن تجد له سبيلا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 وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أَجْرًا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليما صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم السبت وهو اليوم الخامس من شهر شعبان سنة 1391 هجرية وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين